وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خلقهن الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَأَجْعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِينَ زَلَلوا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا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 وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمُ لَهُمُ ٱهْتَدُونَ وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن ٱلذَّٰكِرِينَ إِلَّا قَالُوا۟ مُطَرَّفُوهَآ إِلَّا قَالُوا۟ مُطَرَّفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَا ءَامَنَةً عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَثَٰرِهِمُ ٱقْتَدُونَ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عِتْرَتِهِ لَعَنَهُمْ يَرْجِعُونَ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 لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون و لبيوتهم اثواذا و سررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع حياة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريم لا ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريم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 فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَن أُرْسِلَ مِن قَبْلِكَ مِنَ الرُّسُلِ لَئِنْ أَجِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ لَيُؤْمِنُنَّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ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 وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذًا يَنقُصُونَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي سُلْطَانٌ مِّن مِّصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أفلا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 فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقُمنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقناهم أَجْمَعِينَ فَجَعَلناهم سَلَفًا وَمَثَلًا لِلآخِرِينَ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا أَأَنَّهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا يَجْلَى بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إن هو إلا عبد أمعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمتروا النبيا واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصد عنكم الشيطان ان انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد ياتكم بالحكمه و لابين لكم و لابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله و إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِن عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَفَلَا يَسْتَشْعِرُونَ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 واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون كُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثَِةٌ مِنهَا تَأكُلون إَِّ المُجرْمِين فِي عَذاَابِجَهَ إَّ مَ خَالدُون لاَا يُفَتَّرُعَنْهُم وَهُمْ فِيهِ مُ بِِسُون وَماَا ظَلَمنَاهُم وَلاكِ كانَُهُمُ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أَمْ يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون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 والحامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا مرسلين رحمة من ربك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 إِ كَاشِفُ العذاابِقَنينَ إِ كُائِذُون يَوْمَ نلَمَطيشُ الْ البَطُشَةَكُذراءِ مُن تَقِمون وَلَ قَدفَةً إا قَبلَهُمْ قَْمَ فِعَوونَ وَوج أَهُم رَسُون أم أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا عن الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ مَعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَتُّ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فيها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 ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بينشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين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 في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكية آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم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 بين ورائه جهنم ولا يغني عنهم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ماتخذوا ما ولا ماتخذوا ما من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من الرجز اليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا, ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما فِي الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 وَلَقَن آتَن بَ إِسر إِ الكِتابابَ وَالْحُكْمَ وَُّبُو وَتَ وَررزَقُناَاهُمْ وَرزَقُناهُم مِنَ الطَِّباتَات وَفَضلناهُم على العالممين وَآتَينَاهُم بَناتٍ مِنَ الأمْرِ فَمَخَْلَبوا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 فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظَّالِمِينَ بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بَصَائِرُ للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أَمْ حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم سواء ام وَخَلَقَ الله السَّماوَاتِ والالْأَْربَِ الحَبِْ وَللتُجزاب وَلتُجَزَا كللُّ نَفْس بِماَا كَسَبَتْ وَهُم لا يُقْلَون فَرَأَيتَمَ لاتَّخَذَ إلَهُ هَوَهُ وَقََّهُ الله وَضَلَّهُ اللهَّ عَ إِلْمِ وَقََمَ عَ سَمِْهِ وَقَلْلبِهِ وَجَلَ عَنا دَصالِهِ غِشاوَةً فمن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 ما كان حجتهم الا ان قالوا اتو بآبائنا ان كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 لَسْتَنكَبَرْتُمْ وَنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا طَالَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّنَا إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ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 ان انكم اتخذتم ايات الله هزوا وضرتكم وضرتكم حياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم مستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين